دَشَوَّي يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيد زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ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 ويعمل صالحا يكفّر عنه سيئاته ويُدخله جنات ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ مَا أَصَابَ مِنْ مُطِيبَةٍ إلَّا بِإذنِ اللَّهِ وَمِن Pahdi qalbah, Wallahu biki l shayin alim, wa atiyyu Allah wa atiyyu Rasul, fa in tawliy tum fa al-balaahul Walaallah, faliyatukalil muaminun, ya ayahal الذين آمنوا. Inna min azwajkum wa awladikum mardu walakum, fahdzaruhum. Wain ta'fhu wa ta'fahhu wa ta'furu, fa ما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله مستطعتم واسمعوا وأطيعوا، واسمعوا وأطيعوا وأنا. خيرا لأنفسكم وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ